بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ففي هذا اليوم يوم الجمعة الثالث عشر من شهر ذي القعدة لعام 1420 وستة وثلاثين للهجرة وكذلك الموافق للثامن والعشرين من شهر أغطسطس لعام الفين وخمسة للميلاد نواصل الدروس من كتاب الدروس المهمة لعامة العمة لسمحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى بارك الله مع تي عصر شحن أربعة مائتين ثلاثة وعشرين هجريا كم أون عشرين شومونتان أغسطس التشحن ميلادي أتبغى سال إن درسي كاب كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة على تجد السزه هنا درستات نقولن هزبتات اكتب الكتاب ناي الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله باركسلهم معا تيرا بعاي درس اخنوصل الدرس الرابع اقسام التوحيد واقسام الشرك كفلتات ناي توحيد كفلتات ناي الشركي توحيد ابكندي يخفن شرك دمه ابكندي يخفن لكن كدم التوحيد أب كندي خفف المبالنا توحيد نبعله إنتاج ترجموه مسنبل توحيد مالت هو افراد الله تعالى في شيء من خصائصه في روبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته نربه حاده إلنا خن أمن حادة ربه نقزة مخاني ابتناتو ربوبية تكبارات ناي ربي كن أمن حادة مخانو ابتكباراتو كم اون ابقلوهية ابمكزأتي حادة مخانون نعطرع خمنا قزة كم اون ابتأسمات مقلة ناي ربي حادة مخانو كن أمن زيت توحيد زبال بيانوا أقسام التوحيد. قالوا حبرنا الرأيه. توحيد أكن ذي خفة. وهي ثلاثة وهي ثلاثة. بارك في التوحيد. أبسلس ذي خفة لا يبشر خب رحمه الله. توحيد الروبية الروبية ملت إفراد الله بأفعاله مالته. أبتكبرات تون ربي سبحانه وتعالى حادة يخنبل أبتكبراتنا يا ربي حادة يخنبل وتوحيد الألوهية أبتك نحنا نقذ زؤد ماني تقباراتنا هنا نصرب زلنا علاقة رب حادة ينعط رحنا نقذ أخنبل الألوهية بهاليز وتوحيد الأسماء والصفات كمون أبتأ أسماتنا يا رب أبتما قلت يقول يخنبل وأما توحيد الروبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء توحيد الروبية بأرض رب كل زخلق إيو خنبل والمتصرف في كل شيء كمذليتنا عالم زم حذر ربي لا شريك له في ذلك مشارف تدما يبلون أبتي من محدار كم تيك خلقنا خلو بينه زخلقنا أبتي من محدارنا عالم دما خلو نبيني تصرفات زقب الرب سبحانه وتعالى ألا له الخلق والامر تقول دايوان كلنا بربي زمن لس زخانة قد وأما توحد الألوهية الألوهية انتا اندحر لنا فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود هو المعبود بحق لا شريك له لا شريك له في ذلك مجزاة زقبو نبين ربي بحق الشركة مشارختي زي بلو عبد مجزاة نبين وهو معنى لا إله إلا الله زغاني ترقوم ناي لا إله إلا الله فمعناها ترقوم ناي لا إله إلا الله أنت أيو لا معبودا حقا إلا الله لا معبود حق إلا الله بحق أن قزوه يلا أن ترفع هذا ربي أما بباطل الله زقزوه فنمخلوق زقزوه العياذ بالله بباطلهم زقزوه زلوه فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله سلزي كل مجزأتي نربط راح ناخنه بوزقب بأنه نخالق نخلوق نهب يبلنا وأما توحيد الأسماء والصفات توحيد ناي أسمات ناي ربن مقلت ناي ربن زيعتها سالسيت يعني. فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم بقرآن زمت خلو أسماتنا ربكنا أمنلو لنا كم مقلت يربي. أول مقلت إثاثنا ربي أول أحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته وإذا ما أبحث صحيح زمت أسماتنا ربك سبحانه وتعالى مقلت إثاث كن أمنلو لنا مالته وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه كم تسقب أدماني زي أسماءنا يا رب سبحانه وتعالى كم تنربز جبا كنهبل لنا مالتي كم ونت مقلتي تتناطوا نربز جبا إلى خن أمني جبا من غير تحريف أبزئ نستوعل يا شباب أربعة نجارات اللوا أب الأسماء والصفات كم تنك غلنت جبنا مغنياتو إذا أربعة زعات بتوحد سبات فين نحرى إن شاء الله سنحقق حتى كم اينه ثالثنا توحيد اب اسماء والصفات أربعة نقرات كنت نقالن زغبان انا اذا قدمتي من غير تحريف ترغموا غير تحريفنا مثلا رب سبحانه وتعالى انتهيل والرحمن على العرش ايش على العرش استوى رب سبحانه وتعالى ابلعنا عرشي كبيلو لعلوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي لعنا عرشي كبيلو لعلا ذلله فهو باين من خلقه فكل مخلوقات ذله عليه رب سبحانه وتعالى و كلهم مفسرين السلف الدايلهم استوى معناه على وارتفع كبيلو لعلو ابلع العرش رب سبحانه وتعالى ألو إزيا عقيلة نا هرسنا والجماعة إزيا ترقوم كن كيرا لا يبلنا يا جماعة ترى كبيل لعله هو كبيل لعله خنبلاء لنا مالد ولا تعطيل كمون استوى كبيل لعله دابا له غل رب سبحانه وتعالى لعله دابا لهم كله ترقوم يا بلان كنبل يا بلان إزى تعطيل بها يعني ترقوم يا بلون إلك راح كم قال نقرأ لنا نضرت بزيت رقم اخنا بل يبلنا كمون ولا تكيف كما يبئو لعيل زوله رب سبحانه وتعالى الله أعلم مغنياتون إمام مالك إمام دار الهجرة سالسة مذهبهم الإمام مالك حد حتى تايمت حتى توا رب سبحانه وتعالى أبلغ على عرش كبير لعله زلله وعلى عرش يبل كما يليه كبير زلله كيف استوى يا الإمام ذي <تضع> الإمام مالك إمام دار الهجرة كلا أي مذهب مذهب أبو حنيفة كلا أي مذهب الإمام مالك سأل زاي مذهب الإمام الشافعي ورابع مذهب الإمام أحمد بن حنبل أربعة مذاهب من مذاهب أهل السنن والجماع. فخلائِ مذهب زقان الإمام مالك ما تجوز سباع إذا حتي هو وأب إمام مالك زطعن قب أهل السنة يلا ولله الحمد كم يري إموني كبل زلوله الإمام مالك جسم تغييره مهنا تزحف توازي حدش حتوي سمي عم يفلطون على الاستواء معلوم يلوم الإمام مالك أنت عليهم اللي سووا الاستيواء معلوم مالد كيف كم زبال يا ربا سبحانه وتعالى لأن العرشي خمزله فلوتي والكيف مجهول كما يقل لعينه زباله ازينه فلتوني نايل والسؤال عنه بدعة كم زي الكاغ محتاد دماء بدعة يحدش حتو ازين عبدالرسول صلى الله عليه وسلم زيني بارا فقال اخرجوه نسب ايزين او فتناتات كيفو المالد سلازي كمي زا سالسة يتزي أنا حذا كمي لأنهم حتى تتبعنا المالك وإنهم رب سبحانه وتعالى أبضع خلقنا وخلق وخليق الإنسان ضعيفة أبتي تكبراتنا يا رب سبحانه وتعالى أبتي كيفية أنا يا رب سبحانه وتعالى أتتو يبلنا ولا تمثيل كم أون أبتي مقلت يا رب سبحانه وتعالى كمي لأنهم يأتي تمثيل مالك نخ ما يمثل كما يمثل كما يقول ازي مثلا رب سبحانه وتعالى انتاهيل ليس كمثله شيء عز مزل زياره بعت زيء من من يمثل ويتكبراته خما يمثل تلنا زيء والعياذ بالله كب سنها وهو السميع البصير إثبات دماني كنا لنا ربي يسمع ربي يريه لكن كما يلي يسمع كما يلي يري الله أعلم لكن ربي يريه خبلا تريه خا أنت أقول لنا يسمع خا لنا عملا بقول الله سبحانه ربي سبحانه وتعالى انتيجه قل هو الله أحد رب سبحانه وتعالى الله حدي كلتيك وانا سلستيك وانا حدي رب سبحانه وتعالى الله الصمد مالت الصمد مالت بودايز فتصم ربي السبات بوداينا فتصملنا يلومو بفتصم اللوم رب سبحانه وتعالى لم يالت ولم يولد. لم يلد أي ولدني رب سبحانه وتعالى مغنياته مولاد كابت صفاتنا أي بشري كابت مجلسين أي ربي أي ولدني ولم يولد أي تولدان رب سبحانه وتعالى فرب سبحانه وتعالى أبو يبلو ودي يبلو طيب إزد ما مالسلماني اليهود ونصارى عزير ابن الله لهم يهود عزير ود ربي لهم نصارى خانتا لهم عيسى ابن الله لهم العزير رب سبحانه وتعالى من اللي سلهم الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد نعزم مسل ولا حد يلن سنجل نعزم مسل يلن لنا نعطوه قل إذا ناربعتنا قراجيات لما نتأنك غلن أب ميقاخ يهود وقوله عز وجل رب سبحانه وتعالى أب كلا آي ولتأيلوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من عزم السل والحاديل من الصدمة يسمعو يريو زيا سورة الشورى آية عشرة حدا رحبة وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين وأدخل توحيد ال والصفات وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الروبية ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلام في كلا التقسيمين نتعيب للشيخ الشيخ الباس قال يوم علماء دماني أبكال التأيان كالا توحيد الامون قال علماء أبكال التأيان إذن ما خميل كل تلك يوم توحيد الروبية وتوحيد الألوهية راحيني طيب توحيد الأسماء والصفات يا شباب أم تأتيهما؟ أو... أبرو بياط مخناته يأتي شو المغنياتو... منو بعلو تكبره؟ سلازي ربو بياط ما تكبرتنا يا رب ما لدت الرحمن الرحيم الخالق الرازق تلك إذا أبت توحيد الروبية زادتني سلازي لا مشاحة في ذلك مالت جلس أحدنا جريلا يعني خلطا تلك تأسماء والصفات أبرو بيعت يلا ثلاثة تلكا تأسماء والصفات ثلاثة تتخون الله مالتي مغنياتو أبزي تقسيم تأهم شيء زد الله زلو مالتيو نحادي ربي نحن توحيد وتوحيد قيرنا نحن قزوه طيب أما تجرى الشاخ حتىكم بارك الله فيكم توحيد يا شباب الشيخ من البازن تايله أبكندي يمكالا أبكندي كفلي يمكالا مالتي أب سلسل أزغاني كابير أخي بكموتي لنا من كل مشايخ السلفيين نتعلم كولنا مالاتي عن طريق الاستقراء والتتبع الاستقراء مالات قرآن كاري أمه حديث كاري أمه فثم قوطيهم كاب قرآن كاب حديث توحيد أب سلسل خمز مكة المالاتي طي توصلنا بارك الله فيكم تسعة أكل سلسل الله توحيد مجمرين تأي الروبية هل تكبارات نايمان؟ نايم ربي تقال اي تغيير شو الله أحسنت حسن بارك الله فيك أولوهية سلمان نهنا تكبارات ناب ربك نقبره و سلماني نحاد ربك نقزع توحيد قرناه مالتي تاسال سالسي تغيير؟ الأسماء والصفات طيب توحيد الربيع أقول لي ربي يخلقنا ربي يرزقنا تلنا زين أخلتيها أخلتيك وانت مغنياتو بعالأبوجها الأب لهابي عم خلق السماوات والأرض يقول النج الله ربي خلق وإذا سمعين مريت نبل نيرم من ذوق الجناب سلم من نعتو نم انت شتتي لمالتي الأسماء والصفات زين سالسيت دماني أربعة نقرات كنت كغال لنا هيلكم شخن نبالت التواصل مالت منال له التواصل ليزا أربعة سنة دراز زيادة أنا خدمر طيب أخونا المردين تفضل بلا تحريف ااا تحريف مالت ترقوم كن كير يا بلنام نعم ولا تعطيل ترقوم يا بلون كم مقرا ترحنا نقرأه نبلي يا بلنام ولا تكيف كم أون كميليو خنبل يا بلنام نعم ولا تمثيل تكبراتنا يا رب خميس مسل ربوا النبعلون تاي مسل زين أربعة زيات كنتن كغلنا لنا مخنياتو كاب عقيدة أهل السنة والجماعة خو تأنا يا خلنا أبتوحيد الأسماء والصفاتون كم نتجاجخ جبراناس للزخلة زين نتنكغلنا بالكوم أجزا رب يعسو أكتفي بهذا القدر نقول لكم جزاكم الله خيرا لكم هذا وصل الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته